أستوفي ر الله رب البرايا أستوفي ر الله من الخطايا ربي صدي إلمنافي أم وأعفيكني يوما لما فولى الله رب البرايا أستوفي الله من الخطايا ربي صدي إلمنافي أم وأعفيكني يوما لما Tiada ilmu dalam baca, bawa baca dia belat begolah. Tergaulan tiap tu siang malam masuk saatena orang tua dedek akan datal tua terus sah sah sah Terima kasih Aja. Tidak, Tidak, lagi Ibu ni amal yang